يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هنا إثنى كرام عند خل ربنا سبحانه قال الحق والحق أقوم قال الحق والحق أقوم لأن أمن جهنم من شهرين من سبعة من هم ما أسخلهم عليهم أجريك وما هم من جزكتين إنه هو في الله ذكر للعالمين ولا تألمين من هم زهرون هذه الآلة جاءت جوابا. من رب العزه لاعدى, لأعدى مخلوق لله عز وجل تلك البشريه مفترس البشريه الذي اقسم بدون حياه امام الله عز وجل فبعزتي على أبوي النوم اجمعين كشف عن ذكره أظهر ما يبنره من الشق على هذا البشر على هذا الإنسان والغريب الأمر أن هذا الإنسان ابى إلا ان يكون صديقا لهذا العدو هذا العدو الذي كشف عن عداوته منذ نشأة هذا الإنسان امام الله عدوه فبما اوجهني يقول فبما اوجهني لقد عددنا لهم صراطك المستقيم صراط الطريق المؤدي اليك طريق الفلاح والنجاح انا سأقف. في ذلك الطريق وأصد الناس عنه كل من يريد الوصول اليك انا اقول بينه وبينك لقد عددنا لهم صراطك المستقيم ثم لآتي لا النوم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن مالهم وعن شمائلهم ولا يجد أكثر شئين ما قدوا فوقهم إلى ما لآتي النوم من بين أيديهم إحنا لن مش الآن إلى الاخره ياسيه إلى طريق الاخره الآخرة ويقول له يا من أصل من هناك ما فيه لا بعد ولا نشور ولا عشاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار. او على الاقل اذا كنت تؤمن خلاص ما استطع ان يزعزعك وان يزلزلك من اي اتقان يدبل لا لاسيع نوم من بين اليدين ومن خلفهم شو خلفنا الدنيا نحن مقبلون على الله ومدبرون على الدنيا يأتي إلى الدنيا ويحبك بالدنيا المال والبنين والنساء والشهوات والمال والعجيج والخاطرة وكل شيء كل شيء يزينه ويحبك فيه ويجرح نحوها ويسوقك إليها سوق الرماة وهذا ترى الناس مذببون عليه. وعن ايمانهم يأتيك من جاية الامين ما يجاد الامين ؟ أصحاب الامان هم أصحاب الامان والعمل الصالح يأتي ان تريد الإيمان ويشكك في الإيمان في العقيدة الإسلامية العقيدة الرفوانية شكك ويضب عن العمل الصالح وما تكون في الفجر يتصلي في الجماعه وتأتي المجد وما يخليكش تصدق في سبيل الله للفقراء والايثام والمشروعات الخيريه كل عمل صالح هو منبر صاد يطبق عزائم الحل من طريق الشمال من عديمه اخرى علمانين وعن شماليين من طريق الشمال كل معصيه يحبك فيها ويزين هلد إليه توقع حتى يخليك ازيغه وفي النهايه يكتب عليك كما قلنا في درس سابق رب العزة أكبر على أن الله أعطانا آيات وجعل هذه الآيات كلباس بل مثل الجسم منسخ بين تلك الآيات ولكن ابينا الا أن ننصرح من هذه الآيات كما قال سبحانه وزي عليه نبأ الذي اتيناه آياتنا فنصرح منها لما انسلخ عشان لما, ننصرح لما, ننصرح لما ننصرح شاب الشيطان مصنوخ فجرى وراءه وبعته وركب عليه ما شاعمل له؟ افتاح الشيطان راكب علي الشيطان واتسخذك حماراً له فأتبعه الشيطان لما انصر أتبعه الشيطان لأن الحماية جاء والوقاية ودفن أنا جاء المورة بينهم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 يكون أمامه ويدي النساء يله يلا ستركه هنا عليه الحذار يلا هذا كله قال الله يلا قال رسول الله يله دكت من الجنة والنار والنعيم والجحيم وما يد يلهت على الدنيا يلهت على الشهوات يلهت على النساء يلهت على الخمر يلهت على أيش على الريح في الوادي يدور الشيطان به هجينة فالله عز وجل أجاد بهذا القسم وقال لما الشيطان قال أبويا أنهم أجمعين أجمعين كلهم لا توجد أحدا منهم إلا في الواعي وهم الذين تحصنوا أكبر حماية وأكبر أكبر وقاية لك يا أبي ما يستطيع الشيطان اقترامه هو إيش عبودية الله أن تكون عبدا لله إلا إذا الذي أخلص العبودية لله كفاه الله اليس الله بكافه عبده اذا الكفايه من الله تدري كل شيء لا يقبض على شيء على احد ليش اعطي كل من الله كل عام والسيد اذا شغل عام طائع يمتثل كل ما أمر ويجتنب عما نهى عنه وزوجته يعطيه ليل لا يكفه على احد ادركه لها احد بقدر الله تعطيه من العباده نقص ينقص تكفل كل بالعبادة يأتي كل الكباية نقص قد نقص خمسة في المئة عشرة في المئة خمسين في المئة نقص ينقص نفس كذلك الكباية فالله سبحانه والسيطان عضو الله وقال عضو جل ولقد صدق عليهم تصيره الظن والعالم تظن في الإنسان على أنه سيأخذه كله كل البشرية سيأخذه صدق ولا كذا صدق ولقد صدق عليهم ابليسكم الله فاتبعوه كلهم ايه يا فريقا فريق قليل جماعة قديم مثلكم بس الله يعفو الله من الشيطان ولقد اضل منكم جبلني كثير خلق كثير كثير, كثير آه الكل ما قضى الشيطان العالم كله جلد الشيطان بذلنا امريكا في ثمن الشيطان فرنسا فيتنام بريطانيا بلجيكا هولندا المانيا الدول الاسلاميين الشرق والغرب القاره الخمس كلها يحكمها من الشيطان هو جلس على الكرسي على العرش والعالم كل القاره الخمس كلها تجدد بشطار الا طريقه الا عباده منهم المخلصين الذين اخلصتهم الذين استطيفتهم من البشريه اخترتهم لعبادتك او المخلصين الذين اخلصوا دينهم الله واخلصوا العمود له هؤلاء اصبحوا في حصانه اصبحوا ها عند ايش سيقولوا البرلمان عندهم تحصينه حصانه حصانه كذلك انت عند ما تنذر الى الله يفرج إلى الله فتحك حصانه ما يصدر شيء اذا اصدر فرحبا إلا عبادك والله عز وجل سبحانه قال إن عبادي ليو عرب أرسل لعبادك ومشنا من الهواء لأن الله حكم قال إن عبادي الله سلجعل المسلطان إلا إلا السدنة وما تسدن إلا نعم طب الله أجاب الشيطان بهذا القول وسجله بيسابه لتكون البينه قائما والحجه قائمه عليها وما يبقى لنا عرضا وادخل المسؤولية علينا جميعا والله قد ادب والنبي عليه الصلاه والسلام قد صمم كل واحد يتحمل مسؤوليته، ما يقولش أنا, انا ما عندي قضاء ما يقولش انا ما وصلني بكتاب حجة عليه فالله عز وجل اعلن اعلانا مبرما واكد بقوله قال سبحانه فالحق والحق أطوه الامر ما فيه ما فيه الجد لا يزال فيه ما من موارده قال قال الحق هل إذا الحق يقول علماء لمن نحو فهل محدود هذا أقول مصدر لفعل محدود أي أقول الحق اقول الحق والحق قوله باستمرار بدون نقاط فالله حق وقوله حق لا يقول الا الحق ما اخبر به كله حق البعث حق والحساب حق والجنة حق والطرحه والصلاه حق والميزان حق, حق. والحوض حق وكل الكتاب حق والرسول حق لماذا لو جاء من الحق والله اشكي سيدنا الله من ارضابهيه ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. الحق وفي هذه السوره سبحان الله احتعدوا الخصمين اللذين جاء الى داود فقال له فاحكموا بيننا الحق في هذه واو يقتلها بالحق, فأحكم, بالحق. من الله فاحكم بين الناس بالحق وجاء من الله لداود بين الناس وفي هذه الصوره وما خلقنا السماوات والارض بينهما باطلا في الالهه ما باطل من ما وخلق السماوات والارض وما بينهما, ما بينهما بالحق ولقد وما خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا الله لا يرعى. وهنا قال قال الحق والحق اقول فاقول الحق واكداه ولا اقول الا حق وبقراءه الحق ايذا الحق أي ولا اقول الا حق والحق كلمه نعم قال الحق والحق عبد ومن جمله الحق الذي اعلن الوعد لها الذي سجله بكتابه يكون وهو يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد سبع الباطل وأن الذين آمانوا ميزا للإيمان والكفر والسلام اللي اسمع على الكتاب واختع هذا الكتاب ما هو النومي وإني حاد عدد الكتاب وعرض عن الكتاب وعرض الكتاب وأداش الكتاب وأضع برضاها دهريب بالكتاب الكتاب أشهدها كفر شب ردة قلنا الكبرى الله عز وجل تكلم معه الشيطان ما نفعه يدخل واجه مع الله تكلم معه الله وكان فيه جمع الملائكة وفيه في الجنة ونفعه ما نفعه كانوا يجب استباع قبولة ليه فهنا نفس الشيء يقول لأملأنا يا ربهم ان أردون يقصر القبر ومن نحتاج يقصر ولكن الله سبحانه وتعالى حسب الاسلوب العربي يخص الامر جد الامر في صرامه ما في ذلك لام لا جهنم منك يا شيطان يا شيطان الرجيم لام لا جهنم منك ومن من تبعك ومن من تبعك الشيطان لماذا كفر بالسبع لعدم اتباع حتى الله الله قبل هو السباق. ما خطا كل من الذي يخضع لأمر الله هو الشيطان. هو الذي جند الشيطان من يتبع الشيطان. قر يقض يات سباع. كان فرح هذا بعدكم السباق. وأنتم يا أمة محمد الله الناس. بل يا بني آدم إذا فرحتم الشيطان خلصتم مع الشيطان بجانب. فمن اتبع هداء فرع يتبع. ومن حارض عن السباع قر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 وطرد إبليس أقول أنزل آدم وطرد الإبليس كلاهما إلى الأرض وجعلهما في صراح ووضع المنحل وأقام الفجة أرسل الرسل وأنزل الكتب وعطانا الفطرة وعطانا العقول وابتحلنا البصاحة وبيّن لنا المجدين وبيّن لنا الجزائين الجزاء للسباع وجزاء من اتبع الشيطان هكذا ها وهو ومن اتبع الرحمن هكذا ابو باقي شيء حقيقي ولا لا هذه الاشاره هذه وسيدنا عليه الصراط والسلام ما طلب منا اجره شهريه ابو أو او كل عام أدو لرسول الله عز وجل هذا هذا نذكر سبنا كده فعقبه قل ما, أسألكم علي من ما كله. كله هو عليه من اجل من اجل من اجل من اجل ما اجل من اجل من اجل من اجل من اجل الحقيقة اجل أنا أبلغكم من اجل من اجل ليش؟ اجل من الناس من اجل من اجل من اجل من اجل من اجل مئتان مليون تنقضي لا شيء والمسيش مهم مليار في لا شيء تنقضي والمسل قام لكن هو الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أجرًا ما ينقضي يريدون أجرًا كافيًا شافيًا دائمًا مستمرًا على الخلوط أجرًا خالدًا يقدر يقدر شيء يا حياتي أجر هذه؟ مش قول لي الله, الله. أجل الله ما انقطع وما يمكن ان يحصره في سفيحك له وكل وصوله كده كتبت هي كتبت نوح ونرسلنا لهم اقوم نوح لا تكون اني لرسول امين فصدقوه اضيعون وما اسالهم المرسلين لهم ألا الازقون اني لرسول امين فسب الله واطيعون وما ادرك علمي كذب سمود المرسلين ان قالوا اقوم صالح ان لا تزقون اني لرسول امين بل تزقون انتم وما سلكتم عليهم اجس وهكذا وهكذا كذب لوط المرسلين ان قالوا قوم لوط الا تزقون اني لرسول امين فسب الله واطيعوا الله اكبر وهكذا وهكذا ثم الرسل وها هو الذين الله تصدقهم يعلنها ويقول وما اسالك معي لماذا زيد على هذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا يقول لماذا لمن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا الشهرية لماذا لماذا ما لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا وأجى الزياره على ما خمسة للزيارة وش بلياليك سال واحد جناه نسي بالأمر الماضي وجمع تنسنياس مني والله الله بلا وقعة خبر هو يقيم في فرنسا وعنده هنا مريدين وعنده أتباع ها صعد السباع وجد إلى شجنة تنسنياس سمعوا من لا يسألون ولكن ادمانا اذا احوالي سبحان الله يقول لك الله يكون اوه هذا هو يكون لهذا هو يكون لهذا هو يكون لهذا هو يكون لهذا الله يكون لهذا هو لله من هو يكون لله هو يكون لهذا يكون فيها هو لله لهذا هو يكون لهذا هو يكون لهذا هو يكون وما انا من المتكلمين هذه الدعوة وهذه الرساله وهذه العقيدة التي جلس بها ما تكلفتها ما اخترعتها انا او تقولوا على الله وخرجوا عليه ما لم يقل لي تكلفت إن انا وعدلت الدرس او السمعه قالوا هذه لا والله ما عندي هذه كلها من الله ما لي فيها الا البلاط اتاني بهاجمين فقلت له خلاص؟ هذا الذي عندي والله ما تكلفتم فيها رعاده ما قلت الا ما لي من رضي وما انا من متكلمين هذا وهكذا المسلمون بغي الناس يتكلفون بكل شيء حتى رزقوا القدر يتكلم لا يتكلم أنت قرأت شيء حافظ ما إذا كان شيء عنده كثيرة كثيره الله إذا ما شيء يجي في واجبنا كذي آه شكرًا يا ولا شيء لا والله لا داعي استقبلوا شيء لانه اكرم الضيف واجيب الزلازل الاحوال والضيافه الثلاثه فقير الضيف وما ننوي المشاكلين ثم اعلن وقال ان هو هذا القران الا ذكر للعالم الله سبحانه وتعالى هذا القران ذكر كل ذكر شرط الله لسن الترقيه لهذه الامه الرفعه لهذه الامه لتعيش في العالم سيدة العالم قائدة الدنيا حاكمة الأمم كل الشعوب والأمم رابطهم الله بأميكم هي القائدة هي المرتبية هي المنشدة هي الإمام الإمام ملك كنتم خير امه اخرجت الناس فهذا الإسلام وهذا القرآن جاء رفعا للعالم مش العالم لا يخل الحيطان يصع الحيطان لا يترقى عن الشيطان وإذا بيستعوي يتعالى عن الدنيا واشا العالم كله العالم ايش عالم المنسي والعالم الجني فالقرآن نزل للرفعة يرفع يرفع العالم رجل العالم أباً يتسفل أباً يعيش بالخص في الردانة والندانة ما رأيك الرقي أن يلقى ويعلو ويذبو ويسرنا اكي يسر ربنا له طه وهذه هي الايه الاخرى يقول ولقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرابكم فيه عزكم اذا تشبثتم بهذا القران هذه البطاقه التي بها يعرفكم العالم العالم يعرفكم لكن لما نرمي بهذا القران اصبحنا إيش عروبيين دمجيين سبحان لا فربنا العربيه ما ذكر في البخاري ولا ولو يعني القيسر مجهر هكذا رساله هذه الأمة ما كانت أفضلها من الذي يوجدها؟ من الذي شرطها؟ من الذي جعلها تقض العالم كله تقضي العالم كله؟ هذا القرحة هي المتاحة هي المتاحة التي لهذه الامه لما رمضت بهذا الكتاب لما اعرضت على وتركت على هذا الكتاب صارت نسية منسية بغير معروفة فلو لم يتاحي للأمة الإسلامية معروفة؟ كما؟ ناكرة ليس أنها هي التي تنكرت الكتاب فسيرح الله غير لك غير قيمه في القمر وانه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك يوم كانوا يخضعون القران وكانوا يرفعون رايه القران كانوا وهم لهم الاعلون وانتم الاعلون اي وكنتم الدين كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون جاء الامام الكبرى وجاءت الدنيا لمحاربه هذه الامه انتصرت هذه الامه باذن الله في القران ويقول عمر كنا أذل الله فعسنا الله بالاسلام فمن يمسك العزه بغيره اذل الله لا نستر العزه في الله. العزة فيه عند امريكا عند فرنسا عند امريكا عند الصهيونيه عند الغوي قد خذل الله عليه جل جلاله ما نشلبس ذل الامم وامم قرسه تمسح الاجيال ويلسق عليهم والله الواحد حكى واحد حرق يعني اسبانيا قال لي والله ما هي ايش اسم اسبانيا ما يكون دتعه خير كيف شويه في الرياض في المباراه يعني بعض بعض بعض النواحي هنا في المغرب ومنطقه الجنوب ترجع لك واحدا الشباب غادي يحكوا قال هذا جبغي هذه هذه العبارة وعده باش يوقع على لا حول ولا قوه الا بالله هذا وهم خلو وعدهم بل <carro> <تصفيق> <بلد دي إن60> كنا <كفل> <اللفقت كفر> <تصفيق> عن من الغلطات اللي بخاتر خلاص. هو بيخد ما يجي منك أنك تمسك بالقرآن، تمسك بالإسلام ترجع للعهد، ترجع للظلم والذل والجحيم. ومن عن له ومن عن ذكري فإن له معيشة طيب طيب تعال ساشقا تن خذ حقا ماهان هذا في الدنيا ثم قال ونحشره, ونحشره يوم القيامه سيئ احمد اعمى لانه تعامل باعمى الله تعامل عن الجسار وسيطه كله اعمى باعمى الله فعلا هو تعامل باعمى الله الجسر بالجسر العامل المهم يا اخوان يقول الله هنا <تصفيق> وانه <هو> لذكر لا <تصفيق> وإن هو الا ذكر للعالمين وذكر ايضا عباده موعظه ذكر ايه ده يا عيب يا عيب من فهم وغفلته ذكر للعالم وذكر يذكر الله به حتى لا ينسى وحتى لا ينقطع عنه بعد لان الاتصال بالله اشفيه في عذب نفسيه لان هذه المعاني متلازمه فيه رفعه في علوه وفيه عظة وعمرة وفيه كذلك اتصال وذكر لله لسماق أن تدايم متصل بالله أي اي وقت أردت الاتصال عندك آية شوف آية اقرا القرآن الذي يقرأ القرآن هذا ايش يناجي الله هذا يتحدث مع الله هذا يعيش مع الله بقلبه وقالبه هذا آية تتحدث مع الله في الآية إيه؟ آية في الاتصال عندك هذا نه القرآن حين ما تقرأ القرآن ينجي والصل ينأشر بذيش لكم علينا كرها أذكره بكم أديك وديك حتى لا تقولوا تبقى دائما باستمرار بالستمرار إيه الرعاية والعناية من الله تواصلنا لأن الصنع صانعها إذا تركها تركها وده تقتل وتسقط لكن إذا عرضت بها بإعسان إله أوصلاحها أو تبقى شقارة لنا تبقى شقارة تبقى جديدة دائما ولهذا يجيش سيارة من الدع. كيف يشير وكيف تلصي شهور لكل شهور كيدو زاليها كيدو زاليها كيدو زاليها كيف كي يزبق دائماً دائماً أي عاصر يستطلح كذلك فكذلك كذلك يا وتصلي داين داين داين الشيطان إنه هو إلا ذكر للعالم ثم قال هو لسألمون نبأه نبأ هو دل حيث النبأ والخبر الذي يقول النبأ هو الشيء العظيم الخبر العظيم شيء مديل شيء خبر مديل يسمى النبأ من فرآن العظيم كله هو نبأ العظيم الخبر ماشه الله فأشياء أكبر بينا مش ما أخضر على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتح مجرد لابد ولم تاني ينفصل وساله لا يرسل الله عندما نقول رسولنا والذين امنوا في حياه الدنيا وقالوا من شاء الله عندما يجديوا احد الوقت العامه تفزموا تقوم حاره تفزموا وشيء مكه اي في مكه, مكة؟ سياتزاوا الجامعه ومن لون الضبور وغتم شن تنسروا من هذه الارض الاسلام غير يستشر ويعلو ويكاد ويسود وكذلك وكل ذلك حقا ولا لا تعلمن نبا ابو بعد وبعد أحيان أيضاً بعد الموت تعرفوا ما هذا يبدأوا حق لباطن ولما نعمت قم يقوم, يقوم جبعة النشور والحساب والجنة والناب وكذا يعرفوا ما ها. هذا الأخبار القرآنية وش حق ولا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ كل ما أحضر به القرآن سواء في الدنيا أو في الآخرة ستعلمون هذا النبأ له حق كل ما أحضر به حق كانوا ولا بعد الحين والحين الحين يصلح الغاز ويصبح لي شهر ويصبح لي هذه في دعامه ويصلح لي لي جديد ويشعل لي البخار كانوا هم يحكون هذه الحكايه بطريقه وكل شيء ما ورد في حديث صحيح ورد يعني يقولوا يعني واحد واحد اقسم يمينا على انه ما بيجمع اهله اقسم يمينا لا يجمعها وقال إنه لا يجامعها بعد حين بعد حين فجاء إلى أبيبك السكيح ما لما حلف هذا الحل جاء إلى بكر الصديق. قال كيف قلت؟ قال أقسمت لا أجامعك إلا بعد حين قال الحين سبحان الله قال حولت عليك إذنه طب طب ذهب إلا هو الموصح يا ولكن هذا ليس مثل بعد حين جاء إلى عثمان. قال إلى عمر، إلى عمر واستفسر. وقال له كيف كنت قال لو لو جمعين لما ذحين. قال عيسى. عزم. ربعيسى نعزله. أحب الله ما شاء. ذهب إلى لم يجد ده ذهب إلى عثمان. قال كيف كنت؟ قال له بدعى. بدعى جنا. طيب جاء إلى علي بن أبي طالب. قال له سكين مريء. اليوم هو لي اليوم لا وبدليل هذا صار وريس عرض رسول الله صلى الحكاية قال له دع في لا تقول عشان دي وابد وقعون ما رأيت ما كذا عيد نداه ليش شو شو مستندك ودليل يا أبو ماجد قال الله يا رسول الله ها قرأه قلنا تعالى ثم تعالى هو إلى فجليه مساع الله الى إلى من؟ إلى هذا إلى هذي هات كم ضربت عمر قال والله خلاص يقوله سبحانه هل زاع الإنسان حين من الدهر الإنسان هو آدم بقي في طينته بعد قالنا في الروح 40 سنة فقلت هذا تصرف الحين بأربعين سنه طيب. لا ندى عثمان ليش نسى قلت كل ساعة ليش نسى جوزه السنة؟ الله الله ترى تقولون تعالى الجمطير في صورها ثابت وقربها في السماء زوجي وكلها كل حين كل سنة. ندى علي أبي طالب ليه كل سنة الحين إيش الحين؟ ليش خت يوم ولا؟ الله قوله الله ترى تقولون تعالى سبحان الله حين وحين تصبحون ولو الحمد لله ما تظهر وحين تظهر. إذا هذا يجمع الأوقات الخمس يا وليم فقال فقال أصحابك النجوم بأيهما اقتديتهم اقتديتهم هذا الحديث لو كان صحيح أنه كان مع الغزو الأولى ولكنه مصحي حربنا عن هذا العين الله عز وجل قبل تعلمنا نبأه بعد حين الشهد عندنا أن الحين صادح للغاد وبعد الغاد الشهر سنة سنتين سنة, سنة إلا إيه؟ الساعة كلها يصح. ولذلك اصهر له كل هذه الثلاثه ولد على من ابوه بعد احن نعم ادلا هل هو خاتمه ايش سوره صاد الان سنشرح ان شاء الله في سوره الزمر نعيش معها إن شاء الله سوره صار. الزمر سوره الزمر سوره الزمر, سورة الزمر مستحة سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سبارق اقر التنزيل الكتابي من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله انفس له الدين على لله خالص. الخالص والذين سخروا من دونه اولياء ما يعبدهم الذي يقربون الى الله زلفى الى تنزيل الكتاب من الله فالله عز وجل يخبر على ان هذا الكتاب ما هو من صنع محمد صلى الله عليه وسلم تعبدوا قالوا انما يعلمه بشر خلاه تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز الحكيم ما هو ايش مختلف قالوا اساطير الاولين قال لا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من, من من الله ما هو من احد تنزيل الكتاب من الله قالوا ان هو الا شعر يوثر قال لا تنزيل الكتاب من الله قالوا شعر قد قال ما هو بقول شاعر تنزيل الكتاب من الله من الله راح نزل من الله، وقوله تنزيل إشارة إلى أن الله موصوف بالعلوم، بالعلوم، ونحن ايش في والله وحي بالكون، وكيف العلوم؟ لو مره اخرى دائما نقول أن الله موصوف بالعلوم وما في سطح بالنسبة إلى الله ما في سطح، لأننا على الكرة الأرضية على دايما الكره الأرضية عندها جاذبية وهي تطور حول نفسها جاذبية فدايما نسأل فوق نتكفل هو. هو. الله هيك هوا وهو القاهرون هوا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه بل رفعه الله عيسى بل رفعه الله إليه كذلك فلسفل هي المركز التي تفعل الكرة الأرضية الكره الارضيه هي السبت والباقي من جميع جهه الكره الارضيه فوق, فوق الله فوق كذا كي سبت ما في سبت فالله هو سبح اسم ربك الاعلى ما في سبت والعظم محيط الكوثر والسماوات السبع الارضون السبع في يد الله يكون عبس الله عنك سبع حبات سبع حبات سبع في سبع حبات سبع الله سبع حبات الله اكبر اكبر من كل شيء ايوه لما قدر الله حتى قدره والارض جميعا خمدته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما اجبته سبحانه وتعالى اذن سنزيل الكتاب فالكتاب مو انزل من الله سنزيل الكتاب من الله من المعبود الحق فهو الزن لا يدى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون والله ما يستطيع أن عليه الصلاة والسلام الله من والبلاغة ما شاء الله سيد ولكن والله ما يستطيع أن يتم تلك لو اجتمع اللنس والجن. اللنس والجن على أن يتم مثله. من مثل هذا القرآن لا يكتب مثله ولو كان الإج جد بعضهم لبعض الظهر كلهم يتعاونون كلهم يسجدون كلهم يجتمعون على أن يس في صورة فيقول ويكون في ريب مما نزلنا على عبدي الكذب صورة اكثر صورة فيها ثلاث ايات فيقول فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا ما لي لأنه من الله وكل شيء من الله ليس تفعله فلان أنا قلت ثم العين هذه ما خلقها يستطيع البشر فكيف هذا الانسان من خلقه الله يصنع العالم يخلق هذا الانسان هذا الصوت الذي ينتق بالقران من خلقه يصنع العالم كله يخلق صوت والله ليس فكل خلق الله الله تعالى الذبابه لن يخلق ذبابه والذباب كيف شيء سبحانه نموته زغوده والله ليس ليه من شرع لله وكل فعل لله لا يستطيع البشر ابدا اذن هذا القران تنزيل من الله ما لا يزال البشر يوم يستطيع تنزيل الكتاب من الله وثم سبحان الله ثم هذا القران انزل ممن من هو متصف بالعزه والحكمه لهذا كان ما سقاط لا يستطيعوه بشكل لأن الذي أنزلها عزيز حكيم، فإنسانه مصحوب بالعزة شو العزه العزة؟ الغرب والقفر. فكل من حرف عن القرآن وكل من أعرض عن القرآن وكل من حاجة منهج القرآن فهو تحت قهر الله لا بد أن الله يقصص منه ولا بد أن الله يؤذكبه ولا بد أن يحرقه وأن يجينه لله لأن الله عزيز حكيم، لا يجب العالم يجره وما كان الله يجينه من شيء في السماوات والارض ولو تجمع كل الكون ليضرب الله لا فالعزيز فهو انزله بعزه يوصي العزه ما الذي يطع المناهيش العزيز القاهر فهو الصم العزه والحكمه والعزيز معناه بالعزه والغلب والقهر ثم يعز اولياءه وينزل عبدها وثم حكيم هذا الكتاب ملزم بحكم ولغايه أنزله سبحانه مصحوب الحكمه ليه انزل انزل لاصلاح البشر ليه سحابا لتزكيتها انا قلت له لتكون شرع لكلها اشعار اللي هو الا ذكر للعالم لتشريف هذه الامه لتكريمها لتعليتها لرفعتها لتكون سيده الكون إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى للذي في الطريق المستقيم في العقائد في العبادات في المعاملات في الأسلاف في السياسة في الاقتصاد في المعاملات في الفكر في كل شيء الاستقامة للذي هي أقوى للطريق الكويم المستقيم وأنا هذا صراطي مستقيم قوي أقوى اقوى بسبب التفضيل أقوى القمه في الاصدقاء يدعو اليه فالقران سبحان الله جاء من الحديث كل, كل آية وكل حكم مصحوب بايش بالعلم والحكمه والرحمه كل حكم كيف ما جاء ليش لانه من العزيز الحميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد ثم بعد هذا القول إنا أنزلنا إليك, إليك الكتاب بالحق وارسيطان النبي صلى الله عليه وسلم إنزل هذا الكتاب كان بالحق أنزلنا هذا الكتاب تلبسا بالحق ويدعو إلى الحق وليثبت الحق وليعلي راية الحق لانه من الحق فإنزاله بالحق وكلام الله حق واحكامه الحق وزاد تشريفا وتعظيما انزل على سيد الخلق خلاص انظروا اطواف من التجريفات والتجهيلات انا انزلنا اليك الكتاب مرحبا لا الحق لثبت الحق ليش لان الله حق واقام الكون على الحق وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واعظم حق انزله الله حاملا له هذا الكتاب هو الدعوة الى عبادة الحق الى طاعته، الحق الى اتسباع المنهاج الحق وتثبيت الحق وطرد الباطل يا حسره على العباده يعيشون في الظروات في الظل والظروات يعيشون في الشقر يعيشون في الظل في الظلم في المهانه في الرذالة في النذالة ليه؟ لأنهم انطرد الحق وحاد عن الحق ولو رجعوا رايه الحق ورحموا بالحق وفتحوا صدورهم للحق يا ذي العزة لا عاشوا في تحت يضل الحق ولا إن انزلنا اليك الكتاب بالحق فما عليك يا نبينا الا ان تشكرنا وتعلن شكرا واجعل حياتك كلها شكرا لمحق الحق ماهيش؟ الشكر ماذا يتحقق لرسول الله؟ قال فاعبد الله مخلصا له الدين هذا أعظم شكر لله على أن دوني سبحانه اختاره من بين البشرية ملايين فلايين البشريه وقع الاختيار على من؟ على سيدنا رسول الله على سيدنا محمد هو محل مكالمة الله لرسالة الله لهذه الامانه العظمى هذه تتطلب الشكر يشبه اصبح السيد البشريه ليش لانه كلف باعظم امانه وانزل عليه اعظم كتاب اعظم كتاب و سبحانه وتعالى من المقامات في الدنيا والاخره ما لم يعطيه نبيا ولا رسولا اذن هذا كله يتطلب الشكر من الله ولا شكر لله تعبد الله لله نرسل كل سبحانه ان انزلنا اليك الكتاب بالحق اجد اللي القدسي الشكر لله لا بد له لانه اعظم بوص يتصل به يتصف به سيدنا رسول الله اكرم يا اعظم بوص يتصف به الصلاه عليه العبوديه لله ولذلك قضب بها في اشرف مقاماته في في في مقام الوحي في مقام الوحي حيث قال سبحانه فأوحى إلى عبده عبده هذه في ضابة في مقام الإسراء سبحانه الذي أزل بعبده في مقام في القيام قيام الليل وإنه لما قام عبد الله عبد الله تتحدث تتسحدث الدجارية كلها وإن كنتم في راضي مما نزلنا على عردنا على عردنا سبحان الله ما في أشرف صفات عبودية ولما خيب أن يكون ملكا يتضرق الدنيا في الدنيا تبقى الله عن سينا سليمان سينا سليمان قال له ها؟ فمن أرمسك بررح سعر أعطي يقول له أن أحضر بغير حساب أنا ما أعطي حسابه رسول عصنحين تكلمونه يحجدني كلها تصمر فيه بغير حساب لا أعطي حريه حرية كاملة نظر في صار ليه؟ عبد بختار العبودية ولذلك كان السيد إمام العابدي إمام العابد حامل رئيب العابدي من هو؟ سيدنا مانا فلنفي عبيدا لله وقال رفاق واحفظ ربك حتى النهاية حتى النوت حتى, حتى يأتيك إذا هنا قال له لتي تكون شاكرا لله قال بعبود الله على هذه النعمه العظيم نعمة تخسيار اخترتها في السنزين اخترتها فأعبد الله المخ... ولكن مخلصاً له الدين بإخلاص بصدق، بسهاني بيحرم بيتعظيم إلا يا رجل عبد الله مخلص، إخلاص مخلصاً له الدين شمه الدين؟ الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان جاء جبريل. يعلمكم لينتم سألو عن الإسلام وعن الإيمان وعن الأحكام إذا عبود الله مخلتر له الدين فكم من قال وأمن بأفواه ولم تؤمن بالله والدين ليس هو شعار يرفع لا ليس هو مجرد إيش عقيدة فكرية معرفة فكرية فكم من عرف وكفروا وجحدوا بها واستيقنتها خمسون وقال الله عبد الجهل انه لا يكذب الناس ولكن الظالم من الايات لا نعم تكون فالدين هو يعني العقيدة واحدة كما قال الإمام بسري الحسن بسري ليس الإيمان بيسلمني ولا, في ولا يسحني ولا يسحني ولا العمل فالدين حاطي الدين هو خضوع لله الصغير والكبير. الدين ينبغي ان يكون عملي حياة من اولها إلى آخرين من الأول إلى آخرين في بيت أو في بيت، ال... في غرفة، في, في نوم، في قبط، في أسلك، في شرب، في حلف، في سفر، في خمر، في ركوب، في رزوم، في كل شيء يظهر فيك الإيمان، يظهر في الإيمان، في نظرة نرى في الإيمان، في صناعة نرى الإيمان، في جريدة نرى الإيمان، في سيارة نرى الإيمان، في بنت، في زوجة، في ولد، في كل شيء نرى الإيمان، ما نرى إلا الإيمان. حتى يوم في شريكك في الشريك الذي تسمع اليه شريكك نعم إذن باعبد الله مخلصا لا في شرك ولا الكفر ولا نفاق ولا قصد غير الله مخلصا له لذلك ومن عرف الله منحن ابدا لاحد سواه ما ينحني الا لان الله هو والعالم الحديث الله هو والعالم الحديث الله هو الكامل والعالم ناقص. هذه العقيدة يدرس في أجل المهم ما يتسجد لغير الله ما تخمع لغير الله ما تخفين من الله الله دين عرفت الله فعبد الله مخلص الله الدين إذا تصدق السيء سجل الله أقصى إذا, إذا كنت في همكة فاتذلت الله ثبت الله وثبت الله أنت يا ربين إذا كنت تخضر الله ما شاء لا يؤديه على أبه أحد ولا يؤديه صبر ربط الله يصبع على كل ربط تعبد الله بخل صلى الله فيه. ثم جاء بصغة التنبيه فقال: <تصفيق> ألا انتبهوا ألا لله لا لا لا الدين الخاصة كل الأديان باطرة كل الأديان صاطمة كل الأديان سبا كل الأديان خذ هذا نجاة إلا دين الله فالدين الله هو الصافي، وهو النقي. هو الشفيك الكهنيه تبارك ولكن اذا الدين الخالي في الصبر في الكامل العزيز الراقي هو دين الله الذي جاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان كل شيء وما قال هناك من خارج عن هذا الخط ولو به ولجت عقيدته وعاش في حن أبي الشواتين. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء وما أكثر من اتخذ من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم يعبدونهم ويهدعون لهم ويتبعون منهجهم ويحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا ويطيعونهم بمعصية الله ويخنعون لهم ويخطعون ويربون في الله ويستبعون بنهاجهم بل ويتوفون بهم ويتمسحون بهم ويضبخون عليهم كل هذا الشرك بالله وهذا الشرك أصل الضبر هو هذا والذين ساخروا من دونه اعظم تنويه لعقيدة الإسلام واعلى التنطيح لعقيده الايمان هو حقيقه هو العقيده بالاولياء والذين اتخذوا من دونه ما كانت الدين خالصا من ما عبد الله مخلصين يسدين فاعبد الله مخلصا له الدين انا من دين دين ما الذي زوجوه قالوا والذين اتخذوا هنا السؤال يقول انما نقول تعالى الرحمن به خبير الله الذي خلق السماوات والارض وما دونهم وما في السماء في مستوى على العرش الرحمن تسال به خبير يقول وهذا شغل الشهاد بها بان السلوك الى الله بان الدخول الى الله من يوصلنا اليه من خلال الاثار والدار غير يرد وهذا الذي يقول نحن الله الشيخ هو ولي يا سبحان الله يقول هزوجي للسجال الذي هذه الآية على ان الانسان لا يسيره الى إلا الا بولي إلا بي شيخ شيخ طريقة و... الايه الآية هجابه هذا الجميل بهذا سوء الله عزوجي يقول اللهم الذي خلق السماوات والارض والمدين هم في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن الله شوف الرحمن والرحمن كما قلنا هي صفة لله يوصف بالله ذات الرحمن اسال به اسال به اي بالرحمن كثيرا سبحان الخبير بشؤون خلقه، الخبير بكل ما تحتاجه وكل ما تحتاجه بشريك أو هذا الخبير بكل شيء تسأل به إذا الرحمن قل يا رحمن اسأل به لمن؟ خبير من هو خبير؟ هو الله اسأل به باسم الرحمن بصفة الرحمن ولله الاسماء الحسنى خسنة تدعوه بها فاسأل به وقل يا رحمة لأما المسردين كانوا يمكنون سبق الرحمن وإذا قيل لهم جدوا بالرحمن قالوا ومر رحمن فالله يقول فاسأل به أم الرحمن ومن تفسير آخر ورجح ابو كثير وهو أن الباء هنا بمعنى عنه فاسأل به أي عنه خبير تسأل عنه خبير والخبير هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنتم يوم شريكي تطلبون شريكي تطلبون صفة الرحمن وصفة الرحمن إذا كنتم تفترون هذه الصفة صفة الرحمن تسأل فيه كل من كان يفتروها فيسأل فيه عنه عن صفة الرحمن عن هذا النسب تسأل فيه عنه خبير وهو سيدنا رسول الله لأن الرسول الله, الله اعرف الناس بالله. ما في أحد يعرف الله أو صاف الله وعظمه الله يا رسول الله في أحد؟ لا ما في أحد يعرف الله يا رسول الله تسأل به عنه أعنى عن صفه عن صفة الرحمن إذا كنت تذكرها تعرفها، تسأل من يعرفها من يعرف صفات الله إذا أي دليل هنا على أن نتصفها لا أو ها؟ يعني هو الواسطة بيننا وبين ربنا. في هذا الدرس، تمام الآية داعي كل كودة. تلاحموا يا هذا بيننا وبين الله هي بطاقه تعريفنا مع الله كتاب الله. الايمان بهذا الكتاب ان نكون نسخه من هذا القران هذا اعظم تعريفنا وصلتنا وربطنا وربطتنا ايش بالله عز وجل هي هذه الرابطه اعظم من ها؟ يوصلنا بالله واعظم اله تجعل يوصل بيننا لا تنقطع مع الله هي هذا الكتاب هذا الايمان هذه العقيدة هذا الدين الإمام العالم الصحيح بها يعرفك الله بها يعطيك عليها ما أموالكم ولا أولادكم بلتي ستقربكم عندنا حيو الله في ذلك فما أموالكم ولا أولادكم أنت ما صلى من لديه قريب الله من لديه ادثنا بالله من لديه عنا مع الله؟ الايمان العامه فلا معلم لا لا يا. لا لا لا لا دعوة. لا لا لا لا لا لا لا لا ذلك الدعاء إلى الله مكلابونه أن يبلغوا لكن ما الذي يربطه بالله ما الذي يصله بالله يا يقولون الذين أمون اتساقوا الله وابساوه إليه وسيلة بالصفات المفسرين أهيب الدماء والعمل الصعر العقيدة الصعر هذا الوقت انظروها اتساقوا اطلبوا هذه وسيلة نسكوا بيها اهرأوا إلينا ضرورة يلحب يحس انتظر والرسيلة في النصر التي تردتك هي اتنمى طب ادعي صوتهم يقول يا فاطمة بنت محمد انقني نفسك من النار والله ربيح. لا اضحك من فاجر يا عبا يا بن ابن عدن ويخصص يا ابن المطرق يا ابن يهاشر تب انخصص يا فاطمة بنت محمد يا عبا انقل ابن من النار والله صح، بخاري نبي. ناس ينادون تاني ورثة، تاني. قالوا قالوا له الجاهدين الأولياء لا الأولياء هم هذول اللي استخدم هذي الوسيلة بها وتشبثوا بها وعملوا علاقة مع الله بأيديك بيجنا رعاية صح هو الأولياء. قال أن الأولياء الله لا قطن عليهم ولا يحزنون. الذين يعطون للناس الوسيلة وتسبيحها الله أماكم في الجنة الذين ينزلون الأمطار الذين يقولون أن الشيط في يكون لا اشترهم؟ الذين آمنوا وجانوا يتخل أنت ما عندك تخبر روح أوليكم أما بلدرزايا أما اللي أما النفية لهم ينصنرهم النهار هذا ولي لأشخي ولي كفر بقرآن الأولياء هم غير إلا المستحب، ولكن أكثرهم لا لا لا. الناس متعشوشة بهذا. الأولياء هم المستحب، والولاية هذا تفاوت. حسب ما تقولنا، لأن الإيمان سبحانه قد عند الإيمان مثل الجبل، هذا عند الولاية مثل الجبل. هو انقسم انقسم، وكذا عنده خمسة منه وكذا عنده واحد الدنيا. ومن كان في قلبه مثقال ذره الايمان تخرج هذا ما يدخل شيء هذا ما يدخل من نادر إلا في سيف لا موسى يعني جزء صغير يعني كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر ثم يقول هذا الاخر انا رجل صانع اردت ان اشارك رجلا له مال حرام فهل الشيخ في الشرع هذه المساله ثم هو يقول لي انا اشرب لك كل شيء انا بالمال وانت بالدين نقول لك اخذك في, في الحلال اتلو في العيش مثل نقطة الحلال والخليق كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبت كثرة الخبيث ها ذي الخبيث الخليق كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة من أوصاف الله ومن أسماء الحسنى الطيب فلا لا يقبلون إلا الحلال إن العمل طيب والصبغة الطيبه واللقم الطيبه حس؟ والأخبر كله طيبة، وكل لحم النبذ من السح، حبيبة، نجسة. لا بد تدخل النار ويطلع من السح ومن الصبغة هذه السحية تدخل الجنة. ليش تدخل الجنة؟ هو هو حبيب، ودك لا، خليط لا بد يطلع، الدهاب ولا ولا زال ولا إذا كندري هو خل حبيب. من شعر هذا من دليل أشياء من الأجداء يدخل النار يقولني يصف ويزور قبله فقط ويلقى الصعب قال انت يا الكريم واذا اكبرت عبد الله وسكت المعجل وانت وتملوث بالمعازم بالحرام انت تغفر النار ما ان الشفاعة تقع الشفاعة وانا سبحان الله وانا حسنات يتغل في الآسف والمكتوب من الله وانا وانا تغفر ملوث ربا تدخل جهنم وتتلقى وتلقى وتلقى الصفة اوه مدر ما ماذا كنت تطلب التنقية والتسريع عام عامين شعر شعرين عشر سنوات عزيزة البيئة كانت عام بشأل الله لا اذن ما اذن يحقق اتحكم هذا الله باب فتق الله يا اخو لم يملك مالك بالحلال الحلال ومد ثم يقول اا كان موجودين كده وجزء من الجيش العام فمثلا ازاي اذا جاءنا ها اذا جاءنا سلسله الله عليه السلام سيصمت الله عليه من يجري باهله هل هذا ستفقد هذه السلسله ستتزينه مستمره ام التوبه تفرجها تفرج من هذه ها السلسله هذا يا افكر هذا مقول الى الله عز وجل فانت الى زمير وراى الله سبحانه وتعالى منك الصدق والبكاء والحسن والاسى والندى والاسى على ما حصل سبحان الله قبل وقبل جيدك الدنيا بهذا كما قلنا قبل اخر سبحان الله هذه بتقولها لله واحد جيد واحد واحد جيزي في الدنيا بهذا المعنى واحد سبحان الله واحد جيد في الاخره واحد سبحان الله لامل موفي لله اذا قبل منك قبل منك توبتك وسجلتك في قائمه السعداء وكنت في شاره التوابين صح يا نصر وعند الغفار من شاء ان شاء وعمل صالحا ثم تتابع الشروق ايش اربعه لا من ساب سوق رجع مانا رجع لله وآمن يعني العقيدة صحيح وآمن. وآمن ظهر على الحال جلبان تمشي الناس خلال وتمشي يعني الأماكن الدعارة وتمشي السينمات وتمشي المقاهي وخالص يعني الفسقة والمنحرهين واليوم ما شاء الله بالنجلي يخالف الممنيين في رسل الإيلة محاضرات وقلت للجمعه من ترى يقرأ القرآن ترى عبد الرسل الله سبحانه وتعالى اذا انا معالجي سوف امن وعمل صالحا ثم اهتدت انتزع اه بنت منه ما نرجع الى معهد لا اللهم وفقنا جميعنا من عبد الله سبحانه اللهم وفقنا منه شهد الله لا تحرم منه سبحانه وتعالى سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين